الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما هذاك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين. ولقد خلقنا الإنسان سَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكره الموت بالحق فان كما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ معها سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لقد كنت فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا لقد كنت فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا చఫీలచిహరా ఫక فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حديد وَقَالَ قَرِينُهُ هذا مَا لَدَيَّ عتيد أَلْقِيَا فِي ఫకీద వీద అల్ఫిజు నీద ناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله اله اخر فلقاه في العذاب الشديد الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 قال قرينه ربنا ما اطعيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعي ما يبدل القول لدي وما యుద్దల్ కౌలుదయ్య వనవి ఒల్లమిల్లవీదౌమూను నిజహ నమహనిం చన తివచూను హల్మిం మజీద يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ రహమీల్ ఖోషి రహమాయజీకల్ వినివను హిశునుక హం మనఫిహనదిన